بسم الله الرحمن الرحيم طاس تلك ايات القران وكتاب مبين هدوا وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم بالاخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم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 ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون فلما جاء نوديا انذركم من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه ان الله العزيز الحكيم يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جان كأنها جان يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تَسْعَى آيَاتٍ إلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِّرَةٌ قَالُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ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 قالت نملة إيا أيها النمل دخلوا مساكنكم ودخلوا مساكنكم لا يحطم أنكم سليمان وجنوده لا يحطم أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس نظاح كم من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلي برحمتك في عبادك الصالحين.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 أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كثر غير بعيد فقال أحط بما لم تحق به وجئتك من سبئ بنبي يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتية من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون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 قال سنظر أصدق أم كنت من الكاذبين إذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم ثم تولى عنهم فنظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ان ي الى كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعز أهلها أذلاه وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناذرة فناذرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ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 قال عفريت من الجن أن آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين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 فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَ ذَعْرُ شُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ وَأُوْتِنَ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِكَ كَافِرِينَ قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرود من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك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 ومكروا مكروا ومكرونا مكروا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكهم أن دمرناهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا آية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء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 أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَنْزَلَ بِهِ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 Ojagallade råasier, ojagallt mellan de två haven. Är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 أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ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 قُصْ عَلَى دَنيِ إسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُ دَوَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ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 كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيقُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزعم في السماوات ومن في الأرض ففزعم في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين